شبكة الذكر الحكيم تقدم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحفقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كذحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابه وينقلب إلى أهله مسورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يجعو تبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. إن